يا ولدي بعيد بغرب تكصيوك أني أمك إجياتك والقرب والها شفت حالات. طريح وتكسر الخاطر بعد قلبي تحيط بشاب دك النيرا من اللي غالك بسماء وتجر عليك خلعك ألم قلبك تعيش الآه بالحالك أني الزغرة أني الزغرة مشيت تغوين تسنيني إلسى مرة وشفتك يا الغريب النات الله بلا حامي ودمعة لجلك عيوني صعب والله أناظر يا الولد بالوقت غريب وحامي وعسكر و لاحظنا جلست بلا عتي عند على الحال محزونا يا ولدي بعيد بغض ربك أني أمك يجي تكوي القذب والها شفت حانك طريح وتكسر الخاطر بعد قلبي تحيط بشاب دكي نيرا من اللي بسمى ايو تجرى على نبي وقال وخلعك بألم قلبك تعيش بالحال اني الزغر صغرى مشيت وانا تسنيني إلسا مرة وشفتك يا الغريب هناك بلا حامي ودمعت لجلك عيوني صعب والله. Voi, joo, joo, من المصيبة داميا سمنر نجس وبغربتي أقضي العمر يا الغالي يا يوم ما ينتل ألم بزماني والله شبابي ما سلب حزني دهاني. شكاية آية الحزينة بقيت بغربتي آي الحزينة آية الحزينة بعيد عيلتي آي الحزينة آية الحزينة بقيت بغربتي آية الحزينة شبكة الصيد ويتضم ده من هالزمان Hei, jää! Jää! Jää! Jää! Jää! Jää! Jää! Jää! Jää! Jää! Jää! Jää! Jää! Jää! Jää! Jää! أما مصابك يا الولد زيّد جروحي صدري أصدرك بالألم يا ابني يا روحي أما مصابك يا الولد زيّد جروحي إزدادت علته آي الحزن آ أودعز وته آي الحزن ارفع يدك آ إزدادت علته آية الحزين آآ ساعته ساعة آية الحزين آآ علته علت آية الحزين آآ حلولي يا وصفه الليل وجنازته شيعة علي تشيل آآ حلولي علي تشيء تمشي الحزين الفاطمة يمل الجنازم ألمها هل أمي والله ظالمة ويمل جبار تت وسدي بلا تتحسس تجري الحزين من حزيننا الفاطمه يا هل الجلازم كربلا <تصفيق> راح حلوه يا واسفه جلال ورجنا زيته شي عتش عليك شي ل <تصفيق> تمشي الحزين الفاطمة <تصفيق> يم الجنا زم لما اهل ام اتت <تصفيق>